غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين بالله ظن السوء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 ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم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 ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج وَلَا على المريض حرج وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبَ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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقوى، وكانوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وكان الله بكل شيء عليما، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، The word bears ok لا 영ory and مَا لَمْ not worry. I get divided up from what did not know and throw in the sea some near Jerusalem. The Prophet محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى, على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم